في نفسه ومراعاته طالبه ودرسه وذكر المصنف فيه ثلاثه فصول الفصل الاول في آدابه في نفسه وهو 12 نوعا وقفنا عند نوع الخامس من الآداب قال رحمه الله تعالى الخامس أن يتنزه عن دني المكاسب ورذيلها أن يتنزه عن دني المكاسب ورذيلها طبعا وعن مكروهها عاده وشرعا كالحجامه والدباغه والصرف والصياغة وكذلك يتجنب مواضع التهم وان بعدت ولا يفعل شيئا يتضمن نقص مرؤة أو ما يستنكر ظاهرا وإن كان جائزا باطنا لانه يعرض نفسه للتهمة وعرضه للوقيعه ويوقع الناس في الظنون المكروهه وتاثيم الوقيعه إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى وقد عرفنا أن هذه الاداب التي يذكرها المصنف وغيره ممن كتب في اداب العالم المتعلم أن هذه الاداب منها مشترك ومنها مختص يعني منها ما هو مشترك بيننا متعلم والعالم وكذلك المسلم مطلقا ومنما يختص به العالم دون المتعلم أو يختص به المتعلم دون دون العالم وهذه النبذ التي ذكرها فيما سبق وهذا الخامس كذلك هذا ليس خاصا بالعالم بل يشترك كذلك معه المتعلم وانما ذكرها في جملة ما يكون من أدب العالم لانه هو أحق بها اولى الناس ان يمتثل بما ذكر هم العلماء وأما المتعلم والمسلم على جهه العموم لو فرط لا يتوجه اليه الذم واللوم ككشاني العالم يظهر من صنيع المصنف رحمه الله تعالى انه اراد ان يشير في هذا الأدب وهذا النوع اراد ان يشير الى ما يتعلق به التحلي بالمروءه وتجنب الخوارم دها تجنب الخوارم دها للمروءه ايضا كانه اراد أن العالم يكون ذا مروئه ويكون مجانبا لخوارم المروءه وهذا عام خاصة ليس خاصا بالعالم بل المتعلم كذلك فكل ما ذكره من المسائل المذكور على جهه المثال من دني المكاسب او تجنب مواضع التهم هذا ليس خاصا بالعالم بل هو شأن المتعلم واذا كان الأمر كذلك فنتحدث عن عن المروئه وتعريفها والمروءه بضم الميم والراء بعدها واو ساكنه ثم همزة وقد تبدل وتدغم مروه مروءه الهمز ومروه بقلب الهمز واو ثم تدغم في في الواو قال ابن قيم رحمه الله تعالى في المدارج المروه فعوله من لفظ المرء من لفظ المرء كالفتوه من الفتى إذا المروه المروه ماخوذه من, من المرء وهو كلام الشيخ الاسلام التيمي كلام شيخه كالفتوه من الفتى والإنسانية من الإنسان الانسان كان الإنسانية هذا مصدر صناعي عبروا عنه بأنه مصدر صناعي فبعيد الانسان هذا اسم جامد ليس مصدرا وليس له مصدر هذا نصر فيه فبعيد اذا قيل الانسانيه نقول هذا يسمى مصدرا صناعيا هل هو قياسي ام مولد في خلاف بين العربية؟ ومثل القومية والحزبية والسلفية إلى اخره كل هذه مصادر مولدة بزياده الياء هي النسبه مع مع التاء ولهذا كان حقيقتها يقول المقيم وحمده تعالى في بيان حقيقة المروءه ولهذا كان حقيقتها اتصافا النفسي بصفات الإنسان التي فارق بها الحيوان البهيم والشيطان الرجيم اذا انسان يتصف بصفات الإنسان باقي ماذا صفات الشيطان وصفات حيوان البهيمه اذا ثلاث دواعي كما سيذكرها رحم الله تعالى اتصاف النفس بصفات الإنسان التي فارقا وتميز إنسان عن غيره من الحيوان البهيم وكذلك الشيطان الرجيم اتصاف النفس بصفات الإنسان التي فارق بها الحيوان البهيم والشيطان الرجيم فإن في النفس ثلاثه دواع متجاذه داع مقتضن يطلب شيئا داع يدعوها إلى الاتصاف باخلاق الشيطان نظرات من الكبري والحسد والعلو والبغي والشر والاذى والفساد والغش هذه قد تدود في النفس وقد تحدث النفس بشيء منها مداعي ما, ما المقتضي ما الطالب ما الذي يؤز النفس اذى الشيطان شيطانه يدعو إلى هذه الأخلاق هي اخلاق شيطانيه وداعي اخر يدعوها الى اخلاق الحيوان وهو داعي الشهوه داعي داعي الثالث الذي يصير به الانسان انسانا داعي يدعوها الى اخلاق الملك اذا ثلاث دواعي داعي الشيطان وداعي ها وداعي الملك يعني ما يدعو إلى اخلاق الحيوان هو الشهوه اذا الشهوه والشيطان وداع هو الملك ولكل من هذه الدواعي الثلاث مقتضيات يعني أخلاق وصفات قد تولد في الإنسان قد تكون اصليه وقد تكون طارئه قد تكون كسبيه قد لا تكون كذلك وداع يدعوها إلى اخلاق الملك من الاحسان والنصح والبر والعلم والطاعه هذه ثلاثه دواعي فحقيقه المروءه ما هي اذا بغض ذينك الداعيين الذي ودع الشيطان ودع الشهوه بغض وكراهه وإذا ابغض شيئا حنيد اللزم منه ماذا ليس المراد البغض فحسب المراد البغض الذي ها يثمر شيئا في الظاهر البغض الذي يثمر شيئا في الظاهر لان اعمال القلوب المراده هنا في الشرع المراد بها ما يؤثر في في الظاهر ليس المراد به ماذا أن يكون في القلب فحسب ولذلك بغض الكفار فقط في القلب لا يكفي لابد من البراءه باللسان صحي لو قال انا ابغض الكفار اليهود والنصارى ثم هو مسالم لهم بلسانه ومعهم كائن بجسده يكفي لا يكفي ولو ادعى هذا انه يبغض الكفار لكن لا بد ان يظهر اثر هذا البغض ولازمه انتفاء لازم يدل على انتفاء الملزوم انتفاء لازم يدل على انتفاء الملزوم فإذا راينا أنه يثني بلسانه وكذلك ببدنه كائن معهم أو مصادق لهم حينئذ نستدل بذلك على أن البغض منتف من القلب البغض منتف من من قلبي قل ان كنتم تحبون الله واتبعوني اذا اتباع الشرع علامة على وجود المحبه اذا المحبه ملزوم واتباع الشرع لازم البغض سواء كان للكفار أو للمعاصي والكبائر والكفر والفسوق هذا ماذا يكون في القلب وهم ملزوم لابد له مماذا لابد لهم اللازمين وجود اللازم يدل على صحه دعوه الملزوم افتائه يدل على بطلان الدعوه انما هي مجرد دعوه فحسب اذا بغض ذينك الداعيين الذي هو داعي الشيطان وداعي الشهوه وإجابة الداعي الثالث الذي هو داعي الملك هذه حقيقة المروءه فكل خلق شيطاني يبغضه ويترتب عليه تركه والبعد عنه ومجانبته وكل داع للشهوة كذلك يبغضه ويتركه ويكون مجانبا له وكل داع للملك حينئذ يحبه ولابد من الاثالي كما قلنا في في البغض واجابه الداعي الثالث وقله المرؤة وعدمها هو الاسترسال مع ذينك الداعيين والتوجه لدعوتهما اين كانت اذا حقيقة المروءه بغض الداعيين وإجابة الداعي الثالث قلة المروءه او عدمها الاسترسال مع الداعيين و عدم داعي الثالث الذي هو الملك او ضعفه حين ينتقل المروءه عند عند العبدي قال فالانسانيه والمروءه والفتوه كلها في عصيان الداعيين وإجابة الداعي الثالث كما قال بعض السلف خلق الله الملائكه عقولا بلا شهوات عقولا بلا بلا شهوة. لم يريد اثبات لفظ العقول للملائكه في الكتاب والسنة لكنه لازم يعني اذا قيل هل الملائكه لها عقول ام لا قل لم يثبت لفظا أن الملائكه لها عقول لكن لا شك ما أسنده البار بجلا وعلا من وظائف وميزات للملائكه تدل على على ذلك عندنا نقول بي ودلاله اللازم ولو سكت عنه لكان لكان وخلق البهائم شهوه بلا عقول شهوه بلا عقل يعني البهيمه ليس لها عقل وخلق ابن ادم وركب فيه العقل والشهوه يعني جمع بين خلق الملائكه عقولا بلا شهوه بلا شهوه وخلق البهائم شهوه بلا بلا عقول وجمع بينهما في في بني ادم فهي بني ادم حينئذ يحصل صراع معركه بين العقل وبين الشهوه ايهما غلب انتسب اليه ان غلب العقل انتسب الى الملائكه ان غلبت الشهوه انتسب الى البهيمه وهكذا الغالب هو الذي يكون الحكم له قال وخلق ابن آدم ركب فيه العقل والشهوه فمن غلب عقله شهوته التحق بالملائكه ومن غلب شهوته عقله التحق به بالبهاء ولذلك الانسان في صورته قد يكون في صورة إنسان لكن خلقه وباطنه يكون ملحقا به بهاء ولهذا قيل في حد المروءه انها غلبة العقل للشهوه وقال الفقهاء في حدها هي السعمال ما يجمل العبد ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه شان ضد الزنا زانه شانه زانه يعني زينه زانه زينه وشانه بمعنى عابه ونقصه وهذا التعبير هو للشيخ الاسلام رحمه الله تعالى كما وقال الفقهاء في حد هي ما يجمل استعمال ما قول عمل ترك يجمل العبد ويزينه سواء كان مرده إلى الشرع لأن المروءه ليست ماخوذه من الشرع فحسب وانما قد يكون بعضها آدابا مردها إلى الشرع وبعضها إلى الطبع وبعضها إلى الى العرف حين اذا الشرع وموافقه الطبع وموافقه العرف هو ما يكون زينة للانسان ولذلك عبر بما داله على على العموم ما يجمل العبد ويزينه وترك هنا نص على, على الترك ما يدنسه ويشينه وقيل المروءه استعمال كل خلق حسن واجتناب كل خلق قبيح ردها الى عرفنا فيما سبق في اول الكتاب أن الأدب والخلق هذا مرادف للدين ولذلك قال ابن القيم من زاد في الخلق فقد زاد في دينه ومن نقص فقد نقصا اذا الخلق هو ماذا هو هو الدين ولذلك فسر قوله تعالى وانك لعلى خلق عظيم أي على دين عظيم كما قال بعض السلف اذا استعمال كل خلق حسن واجتناب كل خلق قبيح هو المروءه وحقيقة المروعة تجنب الدنايا والرذائل من الأقوال والأخلاق والاعمال كلها عبارات متقاربه تجنب الدناية دنيء الخسيس الحقير والرذائل جمع رذيل وهو مثله سواء كان من الأقوال والاخلاق والاعمال هذه منها ما هو طيب ومنها ما هو دنيء تجنب الدنيء منها هذا هو حقيقة المروءه ثم الحكم عليه بكونه دنيئا أو لا مرده الشرع والطبع والعقل وكذلك العرف قال رحمه الله تعالى مفصلا فمروئه اللسان حلاوته وطيبه ولينه واجتناب والاجتناء نعم والارتناء الثمار منه بسهوله ويسر يعني ياخذ منه ثماره بسهوله ويسر ياخذ منه الكلمه الطيبه بسهوله ويسر لا يكون عسرا اذا اللسان له مروءه كل ما كان من أخلاق اللسان من الكلمه الطيبه ونحوها فهو داخل في حقيقة المروءه مروءه اللسان حلاوته وطيبه ولينه واجتناء الثمار منه بسهولة ويسر ومروءه الخلق سعته وبسطه للحبيب والبغيض خلق لا يختص به بالقريب ولا يختص بما بمن تحب بل هو يكون ماذا يكون معه القريب والبعيد ويكون مع الحبيب ووالبغيض وام الكفار فلهم شان اخر شانون شان اخر لهم معاملة خاصة ومروءة المال الاصابة ببذله مواقعه المحمودة عقلا وعرفا وشرعا يعني وضع المال في محله يكون موافقا للشرع والعقل وكذلك للعرف ومرؤة الجاه قدر المنزلة بذله للمحتاج إليه صاحب منزلة صاحب منصب جاه حينئذ مرؤته أن يضعه في موضعه بذله للمحتاج إليه ومروءة الاحسان تعجيله وتيسيره وتوفيره مروءة الاحسان سواء كان بالقول أو بالعمل أو بالكف تعجيله يعني لا يؤخره فتأخيره من خوارم المروءه او من نقص المروءه عند ابن قيم رحمه الله تعالى وتيسيره يعني لا تعسيره وتوفيره وعدم رؤيته حال وقوعه ونسيانه بعد وقوعه هذا الامور عظيم شق على النفس أنه لا يلتفت ولا يقف مع احسانه وقت احسانه لا يرى انه محسن انه صاحب يد عليا وكذلك بعد احسانه ينساه لا يقف معه لان لا يقع في المننه والمننه تبطل العمل فهذه مروءه البذل وأما مروءه الترك فترك الخصام اذا المروءه ها فعل وترك فعل قد يكون باللسان قول وقد يكون بعمل الجوارح والاركان وكذلك من المروءه ما هو ترك ترك الخصام هذا من المروءه والمعاتبه والمطالبه والمماراه والمجادله مطلقا حين نعد ذلك من من المروءه لكنه من جهه الترك والإغضاء عن عيب ما يأخذه من حقك وترك الاستقصاء في طلبه يعني لا يستقصي يطلب اقصى ما يمكن أن يكون من الناس يعني لا تطلب الكمال من الناس فيما يتعلق بي بحقك انت للناس عليك حق ولك حق عند الناس حينئذ لا تطلب حقك من الناس على وجه الاستقصاء بمعنى أنه لابد ان ياتي به على على وجه الكمال وهذا يعتبر من خوارم المروءه ليس من المروءه يعني من نقصانها من, من نقصانها قال وترك الاستقصاء في طلبه والتغافل عن عثرات الناس واشعارهم أنك لا تعلم لأحد منهم عثرا هذا عظيم على النفس شق على النفس يعني أن تشعر من تتعامل معه من قريب او بعيد انه لم يقع في عثره من جهتك انت بخلاف من يعاتب ويكثر معاتبة الناس قصرت بكذا الى اخره هذا يعتبر من, من نقص المروءه انما من المروءه اولا الا تسقصي في حقك لا تكثر المعاتبه بل لا تعاتب اصلا فعلى او لم يفعل زارك أو لم يزرك اتصل أو لم يتصل ارسل أو لم يرسل, يرسل، أرسلت ولم يرسل اذا كل ذلك لا يلتفت اليه المت لا تطالب بشيء المت واشعارهم انك لا تعلم لاحد منهم عثره والتوقير للكبير وحفظ حرمه النظير ورعايه ادب الصغير كل ذلك من من المروءه اذا المروءه تتوزع على اعمال الجوارح كلها فعلا وتركا قال وهي على ثلاث درجات الدرجه الاولى مرؤة المرء مع نفسه وهي أن يحملها قسرا يعني كرها او كرهن ان يحملها قسرا على ما يجمل ويزين بمعنى انه ماذا الا يتساهل مع نفسه في أن تتجمل بالجميل وان تترك الحقير الذي يدنس النفس ويشينها وانما ياتي إلى نفسه بما يمكن أن يعبر عنه بانه تكلف وكلفة ومشقه وأما التسامح مع النفس فهذا قد يفضي بها إلى ترك الجميل وتلبس بما يقابله قال وهي أن يحملها قسرا على ما يجمل ويزين قسرا يعني كرها بمشقته وترك ما يدنس ويشين ليصير لها ملكه في العلانيه بمعنى أنه إذا حمل نفسه على الجميل في الخلوه صارت لها ملكه هذه الملكة السبيد منها في ماذا أنه في العلانيه امام الناس حينئذ يكون ذا مروءه فلا يكون ذا مروءه او خلق امام الناس ثم اذا خلى بنفسه أو باهله أو في بيته فإذا به بوجه اخر كذلك يقول هذا ليس اصلا ذلك لا يعبر عنه بأنه صاحب خلق لا يقال بانه صاحب صاحب الخلق الذي يستوي عنده السر والعلانيه الظاهر والباطن أما من كان امام الناس صاحب وإذا خلق وإذا خلى ببيته أو باهله فإذا به انقلب بوجه آخر هذا لا يعبر عنه بأنه صاحب خلق اذا اراد ان يربي نفسه ويحمل نفسه على المكارم فيبدا بالخلوات لانه إذا نجح صارت عنده ملكة عنيد تعين على العلانيه هذا الذي عناه رحم الله تعالى وترك ما يدنس ويشين ليصير لها ملكه في العلانيه فمن اراد شيئا في سره وخلوته ملكه في جهره وعلى يعني إذا اراد شيئا في السر وتمكن منه حينئذ استوى عنده السر والعلانيه استوى عنده السر لانه اذا اتقى الله تعالى في الخلوه إذا من باب اولى أن يتقيه في العلانيه أما العكس قد يكون وقد لا يكون قد يتقي الله تعالى في العلانيه لكنه لا يتقيها في في الخلو لكن إذا اذا قهر نفسه فيما يتعلق بخلواته حينئذ استوى عنده الظاهر والباطن هذا مرده إلى ما ذكرناه سابقا يعني ظاهر الانسان ما يخفيه وما يعلنه اشبه ما يكون به العمل الباطن العمل الظاهر قلنا الظاهر قد يوجد لكنه لا يوجد الباطن لكن إذا وجد الباطن ترتب عليه الظاهر تلازم عند اهل السنه والجماعه اعمال القلوب التي في القلب إن وجدت لزم منها وجود الظاهر قريب منه وهو الذي يشير الله ابن قيم رحمه الله تعالى انه اذا كان في باطنه يعني في خلوته ذا خلق وذا مرؤة حنيد في الظاهر سيكون كذلك لكن لو كان في الظاهر ذا خلق وذا مرؤة قد يكون في الباطن كذلك وقد لا يكون هذا كل يعرفه من واقعه قال في امثله فيما يتعلق بالمرؤة مع النفس قال فلا يكشف عورته في الخلوه ولا يتجشأ بصوت مزعج ما وجد إلى خلافه سبيلا ولا يخرج الريح بصوت وهو يقدر على خلافه ولا يرجع وينهم عند اكله وحده يعني ذكر امثله تتعلق بماذا بأمور هي في في الظاهر قد لا يفعلها لكن لو ربى نفسه إلى أن وصل إلى هذا الحد لا يأكل بنهم بل لا يخرج ريحا بصوت هذا لن يفعله هم الناس لكنه لو وصل في باطنه وسره وخلوته لهذا النوع الذي ما هو اولى من ذلك سيكون ويقصر نفسه عليه قالوا بالجملة فلا يفعل خاليا ما يستحي من فعله في الملئي يعني في الجماعه جماعه الناس إلا ما لا يحضره الشرع والعقل ولا يكون إلا في الخلوه كالجماع والتخلي ونحو ذلك اذا مرؤة الانسان مع نفسه ضابطها أن يلا يفعل خاليا ما يستحي من فعله في الملأ لا يفعل شيئا خاليا يستحي من فعله في الملأ هذا ضابط المروءه مع مع النفس الدرجه الثانيه المروءه مع الخلق بأن يستعمل معهم شروط الأدب والحياء والخلق الجميل ولا يظهر لهم ما يكرهه هو من غيره لنفسه وليتخذ الناس مرآة لنفسه فكل ما كرهه ونفر عنه من قول او فعل أو خلق فليتجنبه هو أولى أنت لا تحب من الناس أن يعاملوك بكذا وكذا اذا انت ماذا تصنع تعامل بنفس ما تكره أم أنك تعاملهم بما تحب أن يعاملوك به لا شك أنه, أنه من نقص المروءه ان يطالب الناس ان يعاملوه بما يحب ثم هو يعاملهم بما يكره ان يراهم منه هذا من نقص المروءه لا ينبغي ل طالب العلم أو المسلم على جهه العموم ان يكون كذلك وما احبه من ذلك واستحسنه فليفعله وصاحب هذه البصيرة ينتفع بكل من خالطه وصاحبه من كامل وناقص وسيئ الخلق وحسنه وعديم المروءه وغزيرها قال وكثير من الناس يتعلمون المروءه ومكارم الاخلاق من الموصوفين بأضدادها يعني مخالطتك للناس مدرسه لتعلم الاخلاق والمروءه مخالطه الناس مدرسه لتعلم الاخلاق والمروءه ولذلك قال وكثير من الناس يتعلمون المروءه ومكارم الاخلاق من الموصوفين بأضدادها كما روي عن بعض الاكابر أنه كان له مملوك سيء الخلق فض غليظ لا يناسبهم ومع ذلك ابقاه فسئل عن ذلك فقال ادرس عليه مكارما اخلاق يعني يرى منه سيء الخلق فيصبر ويعفو ويتجاوز ويتسامح إلى اخره اذا تعلم أو لم يتعلم تعلم انت كذلك مع الناس بمعنى انك تخالط صاحب الخلق الحسن وإني لابد من الشكر ولابد من المعامله بالمثل وتخالط كذلك سيء الخلق ولابد من الصبر ولابد من العفو الى اخره متى امام ورث ذلك مع من اتصف بالضاد الاخلاق الكريمه حينئذ حصل عند الانسان ملكة بهذه الملكه يستطيع ان تنتصر على على نفسه فقال أدرس عليه مكارم الاخلاق وهذا يكون بمعرفه مكارم الأخلاق في ضد اخلاقي ويكون بتمرين النفس على مصاحبته ومعاشرته والصبر عليه لأن هذه تحتاج إلى الى ملكه وتحتاج الى الى كسب اكثر الاخلاق التي قد تكون الاخلاق فطريه كالحلم والانات ونحوها لكن كثير منه يحتاج إلى ماذا؟ إلى كسب يعني إلى ممارسة من أعظم ما يعينك هو هذا النوع يعني تبتلى برجل سيء الخلق اذا وانت تعلم وتقرا تتعلم اذا تدرس عليه تطبق عليه تجعل ماذا امامك من أجل أنه إذا اخطأ عليك مباشره تعفو وتصبر لا تجادله ان جادلت وقعت في نقص المروءه لأن المجادله والمراء هذا غلط حينئذ اذا وجدت سيء الخلق أو ناقص المروءه فاحمد الله عز وجل هذا خي من الله اليك لماذا لتتعلم ها معه تلك الاخلاق الكريمه درجه الثالثه المروءه مع الحق سبحانه المروءه مع الحق سبحانه بالسحياء من نظره اليك واطلاعه عليك في كل لحظة ونفس والصلاح وإصلاح وإصلاح عيوب نفسك جهد الامكان فانه قد اشترىها منك وانت ساع في تسليم المبيع وتقاضي الثمن وليس من المروءه تسليمه على ما فيه من العيوب وتقاضي الثمن كاملا يعني الله عز وجل اشترى منك نفسك اذا لابد ان تكون كاملة ستتاخذ الثمن كامل الجنه اذا الثمن كامل لابد ان تكون النفس ماذا كاملة لا تكون ناقصه والنقص هنا بوجودها بوجود المعايب فيها من سوء الخلق ونحو ذلك او رؤيه منته في هذا الاصلاح وانه هو المتولي له لا أنت فيغنيك الحياء منه عن رسوم طبيعا والاشتغال باصلاح عيوب نفسك عن ارتفاتك إلى عيب غيرك وشهود الحقيقه عن رؤيه فعلك وصلاحك هذا كلامه رحمه الله وهو كلام النفيس قل من تكلم عن المروءه بهذا النفس قال الشيخ الاسلام رحمه الله تعالى التيميه في فتاوى والصلاح في المرؤة استعمال ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه وهو الذي اعتمده ابن قيم رحمه الله تعالى وهذا احسن واجمع واجمل تعريف للمروءه استعمال ما يجمل لم يخصه بالشرعي وإنما كل ما يتجمل به الإنسان سواء كان ماخوذا من الشرع أو من دلالة العقل أو من دلالة الطبع أو من دلالة العرف حينئذ يعتبر من من المروءه والبعد عن كل ما يدنس ويشين يعيب ينقص سواء الذي حكم بالعيب والشين هو الشرع أو العقل أو الطبع أو العرف كل ذلك يعتبر من من المروءه ولا تعارض بين الشرع والعقل هنا ولا بين الشرع والعرف ان اذا كان ثم عرف يخالف الشرع فلا عبره به انما المراد بها العراف التي لا تخالف الشرع قال استعمال ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه فإذا وجد هذا في شخص كان عدلا في شهادته وكان من الصالحين الأبرار وقال فإن المروءه مصدر المرء كما أن الإنسانية مصدر الانسان قال السخاوي وما احسن قول الزنجاني في شرح الوجيز المرؤة يرجع في معرفتها إلى العرف ليست مطلقا لكن منها ما مرده إلى الشرع ومنها ما مرده إلى الى العرف هو اراد ان يبين ان الاعراف اذا قلنا بان المروءه منها ليست كلها منها ما مرده إلى العرف لا شك أن الاعراف تتغير وتتبدل وكذلك الاعراف في زمن واحد قد تختلف من بلد إلى بلد ومن زمن إلى زمن اذا ما المعتبر المعتبر عرف كل بلد في ذاته والمعتبر عرف كل زمن في ذاته فليس العرف في بلد يكون قاضيا على عرف آخر في بلد آخر حينئذ قد يكون العمل الواحده قد يكون العمل واحد يجمل الانسان في بلد ويشينه ويدنس في بلد اخر ممكن نعم قد يكون الشيء الواحد هذا يعتبر من خوارم المروءه عند بعض ولا يكون كذلك ولذلك يوجد في بلدان قد يصلي بالناس ويخطب الجمعه براسه هكذا لا شماغ ولا شيء هذا عندنا ماذا غير مقبول عند الناس قد يخرجوه من المسجد اذا راوا شخصا يظهر براسه هكذا او ياتي بقميص النوم ويصلي موجود في بعض البلدان هذا لا يعتبر عيبا عندهم لكنه عندنا ماذا يعتبر نقيصة اذا المراد أن العرف إذا كان مرجعا إلى معرفه المروءه وعدمها أو نقصها حينئذ العراف هذه تتغير وتتبدل وكذلك تختلف من شخص إلى شخص ومن زمن إلى زمن ومن بلد إلى بلد ومن قبيل إلى الى الى قبيله المعتبر كل زمن بزمنه لا يكون عرف آخرين قاضيا على عرف اخر في مكان آخر هذا الذي اراده هنا قال وما احسن قول الزنجاني في شرح الوجيز المروءه يرجع في معرفتها إلى الى العرف فلا تتعلق بمجرد الشرع نعم ليست متعلقه بمجرد الشرع فقط وانما الشرع وزياده شرعه وزياده لان الشرع ردنا قد يقول قائل اليس هذا حكم بغير ما انزل نقول لا ليس حكما بغير ما انزل لماذا لان الشرع هو الذي أذن لنا في العرف إذا ردنا الشرع إلى العرف صار اعتماد العرف شرعيا واذا ردنا الشرع الى العقل صار اعتماد العقل شرعيا ولذلك ذكر التيمي رحمه الله تعالى ان الادله العقليه أو الأدلة السمعية نوعان سمعية محضه وسمعيه عقلية ما جاء به الشرع وكان الشر قد دل على استعمال العقل ولذلك جاء فلا يعقلون افلا تعقلون افلا يعلمون أفلا تتدبرون داخله هذا مرد ما إلى ماذا إلى العقل فحث العقل على استعماله اذا هو دليل سمعي عقلي سمعي لأن الذي نطق به القران ولا باس ان قلنا نطقا وكذلك كونه عقليا لانه ليس مرده إلى الغيب المحض أو السمع المحض حينئذ نسمى ماذا سمعيا عقليا ما كان خارجا عن الكتاب والسنه ودل عليه العقل حينئذ نقول هذا ماذا هذا عقلي بحت وكل تشبيه في القرآن فهو دليل عقلي كل تشبيه في القرآن فهو دليل عقلي وكل مثل في القرآن فهو دليل عقلي فاجتمع فيه السمع والعقل بل جعل ابن قيم رحمه الله تعالى قال كل كل تشبيه في القرآن فهو دليل على صحه القياس يعني جوازه وكذلك كل مثل في القرآن هو دليل على صحه وجواز القياس استدل به بهذه على على ذلك اذا يرجع في معرفتها إلى العرف كما أنه يرجع إلى الى الشرع فلا تتعلق بمجرد الشرعي فقط دون العرف لا فالشرع وزياده قال ما أن معرفتها إلى العرف وأنت تعلم ايها المخاطب ان الامور العرفيه قلما تضبط وكذلك شرع منضبط هذا حلال وهذا احكام شرعيه اذا الخلوة بالاجنبيه محرم ليس بتفصيل انتهى انتهى الامر اذا هذه منضبطة لكن الاعراف لا تنضبط لا تنضبط بالتا بل تختلف وتتبدل في البلد الواحد قد يكون في زمن شيء ما خارما للمروءه وبعده بأزمان يكون من من المحاسن قال وانت تعلم ان الامور العرفيه قال لا ما تضبط بل هي تختلف باختلاف الاشخاص والبلدان فكم من بلد جرت عاده اهله بمباشره امور لو باشرها غيرهم لعد خرما للمروءه كذلك هذا موجود إلى زماننا هذا يعتبر في بلد ما من كمال المروءه وليس من المراتب فحسب في, في بلد آخر اعتبر من من الخوارج وفي الجمله رعايه مناهج الشرع وادابه يعني اراد المروءه على جهه العموم وفي الجمله رعايه مناهج الشرع وادابه والاقتداء بالسلف والاقتداء بهم امر واجب الرعايه قال الزركشي وكانه يشير بذلك إلى أنه ليس المراد سيغه مطلق الناس بل الذين يقتدى بهم وهو كما قال يعني اقتداء بالسلف المراد به العلماء اهل هذا من مشهور ولا يحتاج الى تنصيص قال القاري في شرح النخبه بتعريف المراعه هو كمال انساني من صدق اللسان واحتمال عثرات الإخوان وبذل الاحسان الى اهل الزمان وكف الاذى عن الجيران كما قال مقيم الله وتعالى وقيل المراه التخلق باخلاق امثاله واقرانه ولدانه في لبسه في لبسه ومشهه وحركاته وسكناته وسائل صفاته وفي المفاتيح خوارم المروءه كالدباغه هذا الذي ذكره اول ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى لانه قال, قال أن يتنزه عن دنيء المكاسب فدنيء المكاسب يعتبر من خوارم المروءه من قوارم المروءه بخلاف عكسها يعني جيد وطيب المكاسب يعتبر من من البل كسب ذاته التكسب يعتبر من من المتروك التكسبين مع عدم التوكل هذا يعتبر من قوارم قال قوارم المروءه كالدباغه والحجامة والحياه ممن لا يليق به من غير ضروره وكالبول في الطريق وصحبه الاراض واللعب بالحمام وامثال ذلك ومجملها الاحتراز عما يذم عرفا وقيل والمراد بالمروءه التنزه عن بعض الخسائص والنقائص التي هي خلاف مقتضى الهمة والمروءه مثل بعض المباحات الدنيه كالاكل والشرب في السوق هذا كذلك يختلف اختلاف الازمان والبلدان يوجد في بعض البلدان الأكل في السوق أو المطاعم ونحو ذلك يعتبر من الخوان وبعضها لا يعتبر من المكارم لا يدعوك الا في في مطعم ونحوه قال والبول في الطريق وامثالي وامثال ذلك اذا هذا كل ما يتعلق بالمروءه على جهة الاجمال والتفصيل قول المصنف رحمه الله تعالى ان يتنزه عن دنيء المكاسب دنيء المكاسب مضاف ومضاف اليه هل يعتبر فيه تتبرو احترازا تتبرو عن طيب المكاسب فلا يتنزه عنه صحيح تنزه هنا معلق بوصف فنزه يعني يتجنب ويبتعد عماذا عن, عن شيء معين وهو دنيء المكاسب حينئذ طيب المكاسب أو طيب المكاسب هذا يتنزه عنه او لا فلا يتنزه عنه اذا يكون الحكم بالمقابل اعترض بقول دانيئ المكاسب عن طيب المكاسب فلا يتنزه عنه وهو كذلك لان المكاسب انواع مكاسب انواع طيب المكاسب وخبيث المكاسب وخبيث المكاسب هذا قد يكون مرده إلى الى الشرع او إلى الى العاده يعني خبيث المكاسب عاده او شرعا او شرعا ولذلك مر معنا تعريف النجاسه بانها عين مق... عين مستقذره شرعا احترازا عن عن القذر الذي لا يكون من جهه الشرع لذلك فشرعا هذا للادخال وللاخراج ادخال ماذا نحوي الخمر الخمر نجسه عند عند الجمهور حينئذ هي غير مستقذره عند كثير من, من يتعاطاها كذلك لكن الشرح حكم به بنجاستها على قول حديث تكون مستقذره شرعا بعض ما يستقذر طبعا كالمخاطي ونحوهين هذا ليس ليس نجسا وليس محرما حينئذ نقول هذا شرعا للادخال والاخران المراد أن الخبيث والاستقذار قد يكون من جهه العادة وقد يكون من جهه الشرع حينئذ يكون داخلا في دني المكاسب وكذلك محرم المكاسب صريح وشبه المكاسب هذه كل انواع للمكاسب طيب المكاسب خبيث المكاسب محرم المكاسب شبه المكاسب وفي الاكتساب الذي طلب الرزق فائدتان الاستغناء عن السؤال والتصدق الاستغناء عن السؤال و التصدق يعني لا يليق بعالم ومتعلم أن يطلب العلم أو يعلم ثم هو يسال الناس يليق هذا غير لائق يعتبر من من قوارب المروءه يجب عليه إذا كان ذا حاجه ان يعمل وان يكتسب حينئذ نكون من من المروء اذا فائدة الاكتساب الاستغناء عن السؤال استغناء عن الناس لا ينتظر أن احد من الناس ياتيه بشيء البتة وكذلك يستفيد ماذا أن يتصدق ولشك ان الصدقه هذه من النفع المتعدي واذا كانت من النفع المتعدي قدمها كثير منها العلم على مطلق العبادات على مطلق العبادات وقد ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كما في حديث مسلم فيتصدق به ويستغني من الناس يتصدق به إذا صدق ويستغني به من الناس اذا الاكتساب هذا من المروءه والعمل هذا من المروءه لماذا لانه يستفيد منه اعظم فائدة الا يمد يديه الى الناس بالسؤال فان هذا يعتبر من قوادح المروءه مطلقا دون دون تفصيل الا ما جاء للاستثناء من جهة الشرع السؤال بضوابطه المعروفه قال النووي رحمه الله تعالى وقد اختلف العلماء في اطيب المكاسب وافضلها فقيل التجاره التجاره لكن التجاره في ذاك الزمان ليست التجاره في في هذا الزمان وقيل الصنعه باليد وقيل الزراعه وهو الصحيح هذا حكاية النووي قيل التجارة وقيل الصنعه باليد يعني عمل اليد وقيل الزراعه والزراعه هي عمل اليدين لكن فيه ماذا فيه نفع متعد وهي نفع بمعنى أنه يأكل منه الطير ويأخذ منه الناس دون مقابل وقال الماوردي اصول المكاسم الزراعه والتجارة والصنع اصول المكاسب الزراعه والتجارة والصنعه وايها اطيب فيه مذاهب للناس اشبهها بمذهب الشافعي أن التجارة آطيب عند الشافعي باصوله خرجه مورد أن التجاره اطيب لأن التجارة في القديم كانت خالصة من من الحرام وخالصة من الشبه بخلاف التجارة في هذا الزمن الا ان شاء الله عز وجل وللاصل فيها انها لا تسلم من حرام أو من شبهة قال التعامل مع مع البنوك ونحو هذا لا يكاد يسلم من حرام أو من شبهة او من من شبهه قال والاشبه عندي ان الزراعه اطيب لانها اقرب الى التوكل قال النووي في شرح المهذبي في صحيح البخاري عن المقدام بن معد كرب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما اكل أحد طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يده فاجعله افضل واخير ما ياكل الانسان ان ياكل من عمل يده لكن بشرط ان يعمل في ماذا في مباح قد يعمل بيده في محرم لكن او في مشتبه انما المراد ان يعمل في طيب في حلال قال ما أكل أحد قط ما اكل احد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وان نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده قال النووي فالصواب ما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عمل اليد عمل اليد هذا أفضل ما يتكسب به العبد وفيه بركته فإن كان زراعا فهو اطيب المكاسب وافضلها لانه عمل يده اذا الزراعه هي من عمل اليد ولان فيه توكلا كما ذكره المواردين ولان فيه نفعا عاما للمسلمين والذواب لا بد في العاده أن يؤكل منه بغير عوض فيحصل له أجره وان لم يكن ممن يعمل بيده بل يعمل له غلمانه واجرائه فاكتسابه بالزراعه أفضل لماذا ذكرناه يعني الزراعه مطلقا افضل عند النبي رحمه الله تعالى ثون عاملا بنفسه باشر بنفسه أو كله غلمان يفعلون ذلك لما ذكره من فوائد قال في الروضه بعد ذكر لحديثه المتقدم فهذا صريح حديث المقدام فهذا صريح في ترجيح الزراعه والصناعه لكونهما من عمل يده ولكن الزراعه افضلهما لعموم النفع بها للآدمين وغيره وعموم الحاجة إليها والله اعلم قال ابن حجر رحمه الله تعالى وفوق ذلك ما يكسب من أموال الكفار بالجهاد وهو مكسب النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعظم من ذلك الغنائم التي اخذها النبي صلى الله عليه وسلم في معاركه مع الكفار وكان بسبب ماذا بسبب الجهاد قال وفوق ذلك ما يكسب من أموال الكفان بالجهاد وهو مكسب النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف المكاسب لما فيه من إعلاء كلمة الله تعالى انتهى كلامه رحمه الله تعالى وقيل وهو داخل في كسب اليد يعني الجهاد كذلك داخل في كسب اليد إذا تقرر ذلك فقد قال ابن مفلح من الاداب رحمه الله تعالى فاصل الاتساع في الكسب الحلال والمباني مشروع ولو بقصد الترفه والجاه والكسب واجب للنفقه الواجبه الاتساع في الكسب الحلال اذا عندنا كسب طيب وهو كسب حلال اصله ومكاثرته لكن المكاثره هي تفصيل ان كانت المكاثره لاجل المال والجمع هذه فيها قولان الأهل العلمية العلم منهما الجمهور يرون الكراهه يعني يجمع فقط المال من أجل الجمع لا من أجل أن يستعمله في في طاعه جمهور العلم على الكراهه الهاكم والتكاثر كما سياتي وذهب المجوز رحمه الله تعالى إلى التحريم انه يحرم ذلك التكسب اذا التكسب والتكاسب ولو بجمع المال ولو بالتوسع معنية صالحه هذا لا بأس به بل هو مشروع وجائز والادله تدل على على ذلك ويكفي فيه وأحل الله البيع وحرم الربا حل الله البيع جنس البيع بانواعه الاصل فيه ماذا الاصل فيه الحل وإذا كان كذلك حينئذ لو كان قليلا أو كثيرا فالاصل فيه الجواز إلا ما دل الدليل على أن كثرته لا بنية صالحة تكون مكروها في الحكم الى الى النص قال الاتساع في الكسب الحلال والمباني كذلك يعني بنى بنا بيتا واتسع فيه ما حكمه اصل فيه فيه الجواز لا سيما اذا نوى به قربة وطاعم مشروع ولو بقصد الترفه والجاه والكسب واجب للنفقه الواجبه اذا كان ثم نفقه واجبة وجب الكسب بمعنى أن الوسائل لها احكام المقاصد فاذا كان القصد هو التوصل الى النفقه الواجبه صارت التكسب والكسب واجبا كمن عنده عيال وزوجه أو هو مضطر للمال ولا صبر له ولا توكل حينئذ نقول هذا يعتبر واجب فيجب عليه لو ترك اثما هذا المراد بكونه واجبا لو ترك حينئذ يكون آثما قال يسن نعم والكسب واجب للنفقه الواجبه ويسن التكسب ومعرفة احكامه حتى مع مع الكفاءه يعني فيما لا يجب فيه تكسب وهو ما اذا كان لنفقه واجبه ما حكم التكسب يكون ماذا يكون مستحبا يكون مستحب لان فيه تلك الفائدتين أو تلك الفائدتان للاستغناء عن السؤال وثانيا فيه التصدق ولو لم يكن فيه الا الاول او الثاني باختلاف الاحوال والاشخاص صار التكسب ماذا مستحبا إلا إذا كان ثم واجب صار التكسب واجبا قال نص عليه يعني امام احمد قالوا في الرعاية وقال أيضا فيها يباح كسب الحلال لزياده المال والجاه والترف والتنعيم والتوسعة على العيال مع سلامه الدين والعرض والمروءه وبراءه الذمة يعني العصر فيه الاباحه والجواز لكن بشرط أن يأمن على دينه وأن يسلم دينه وأما اذا كان يؤدي الى خلل أو نقص حينئذ يكون حكمه الكراهة أو او التحريم وقال ابن حزم اتفقوا على أن الاتساعه في المكاسب والمباني من حل إذا أدى جميع حقوق الله مباح ثم اختلفوا فمن كاله وغير كاله وقال معروف الكرخي من اشترى وباع ولو برأس المال بورك فيه كما يبارك في الزرع بماء المطر انتهى كلامه ويجب على من لا قوت له ولمن تلزمه نفقتهم ويقدم الكسب لعياله على كل نفل اذا يجب على من لا قوت له الذي ليس له قوت حينئذ سيضطر إلى إلى السؤال فوجب عليه التكسب كذلك لمن تلزمه نفقتهم من أهل وولد ونحو ذلك ويقدم الكسب لعياله على كل نفل على كل نفل وقد يتعين عليه لقول صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت كذا في الرعاية وهذا الخبر رواه بدهنه وفي مسلم معناه وله التكسب لحاجه قد تعيذ له أو لهم يعني لعياله وتسن الصدقه مما فضل عنه وعنهم في ابواب البر ويكره ترك التكسب مع الاتكال على الناس نص على ذلك كله يكره ترك التكسب مع الاتكال على الناس يعني يتكل على الناس ويترك التكسب هذا فيه قولان من من يرى الكراهه ومنه من يرى التحريم قال ويجب التكسب ولو بإجال نفسه لوفاء ما عليه من دين ونذر وطاعه وكفاره ومؤنة تلزمه ذكره كله في رعايته وهو بمعناه في كلام غيره يعني إذا كانت تكسب لامر واجب صار واجبا وأنشد بعضهم قال المفلح انشد بعضهم إذا المرء لم يطلب معاشا لنفسه شكى الفقر أو لام الصديق فأكثر وصار على الادنين كلا واوشكت صلات ذوي القرب له أن تنكر قال ومن شعر لعمال كلبي والفقر يذلي بأقوام ذوي حسب وربما ساد نذل القوم بالمال أصون عرضي بمالي لا أدنسه لا بارك الله بعد العرض في المال وعن عامر بن عاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عمرو نعم المال الصالح مع الرجل الصالح رواه احمد وقال ابن عبد البر قال قيس بن عاصم لبنيه حين حضرته الوفاه يا عليكم بالمال والصناعه فإنه ينبه الكريم ويستغني به عن اللئيم وقال القاضي ابو يعلى والكسب قد يفترض في نفقته على نفسه إذا لم توجد منه حقيقة التوكل يعني الاصل فيما كان ينفق على غيره أن التكسب واجب اذا مفهومه ماذا إذا لم يكن ينفق على غيره بل على نفسه عين يجب أو لا يجب هذا فيه قولان إن صدق في توكله على الله عز وجل فلا يجب وإلا فوجب لأن دفع سؤال الناس لن يتم إلا إلا بذلك والعصر في سؤال الناس العصر فيه على الصحيح تحريم وليس وليس كراهه فاذا كان كذلك لن يدفع هذا المحرم الا الا بالكسب فوجب فما به ترقى المحرم يرى وجوب تركه جميع من من درى قال القاضي ابو يعلى والكسب قد يفترض في نفقه على نفسه إذا لم توجد منه حقيقة التوكل إن وجدت حقيقة التوكل فلا يجب فاما إذا وجد منه حقيقة التوكل وهو ألا تستشرف نفسه إلى أحد من الناس لم يفترض عليه الكسب لنفسي اذا النفقه على النفس قد تكون واجبه ويكون حينئذ الكسب واجبا وقد لا يكون كذلك ومرده إلى حقيقة التوكل هل وجد أو لا حقيقة التوكل هنا أن يتوكل على الله عز وجل وان لا تستشرف يعني لا تتطلع نفسه إلى أحد ينتظر من فلان أو فلان قال والكسب الذي لا يقصد به التكاثر وإنما يقصد به التوصل إلى طاعه الله تعالى من صلة الاخوان أو يستعف عن وجوه الناس فهو أفضل لما فيه من منفعة غيره ومنفعه نفسه وهو أفضل من التفرغ إلى طلب العباده من الصوم والصلاه والحج وتعلم العلم لما فيه من المنافع للناس هذا اطلاق فيه فيه نظر يعني فيه تفصيل وخير الناس انفعهم للناس هذا حديث فيه ضعف انتهى كلامه رحمه الله تعالى قال ولنا مفلح ولنا خلاف هل ما تعدى نفعه من تطوع البدن افضل له أم الصلاه ونحوها وعلى هذا الخلاف تخرج هذه المسألة يعني التكسب بنية ماذا أن ينفق على غيره فيترك النفل الصلاة وتعلم العلم والزكاه والحد داخله من أجل ان يتفرغ للتكسب واو الكسمي اما الموازنه بين وبين العلم وهذا فيه نظر وأما ما عدا كالصلاه والحج ونحوها لا شك ان القاعده المطرد ان النفع المتعدي مقدم على النفع القاصر وأما التعلم فهذا فيه فيه نظر قال واطلق اصحابنا اباحه التجاره ولعل المراد غير مكاثر وانه يكره قال ابن مفلح أطلق اصحابنا يعني أن التجاره مباح هذا الاصل لكن استثنى قال إلا إذا كان فيه فيها مكاثرة يعني جمع المال لكن لا بنيه الطاعه انما بنيه المكاثره فحسب هذه تكره وقيل تحرم قال وأطلق اصحابنا اباحه التجارة والعلل المراده غير مكاثر وانه يكره وحرم ابو الفرج الشيرازي من أصحابنا ليس ليس بن جوزي ابو الفرج الشيرازي من اصحابنا المكاثرة بذلك قال ابن تميم وفيه نظر قال ابن جرير في قوله تعالى الهاكم التكاثر الهاكم ايها الناس المتباهات بكثرة المال والعدد عن طاعه ربكم وعما ينجيكم من سخطه عليكم وقال ابن كثير يقول تعالى شغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن طلب الآخرة وابتغائها وتمادى بكم ذلك حتى جاءكم الموت وزورتم المقابر وصرتم من أهلها وقال الحسن البصري الهاكم التكاثر في الأموال والأولاد هذا إذا كان لمجرد الكثره فالایه لا شك انها ماذا سيقة مساق الذم وأقل الذم أن يكون مكروها فإذا كان كذلك فيقيد بما إذا لم تكن ثمه صالحة فإذا كان كانت ثمه نيه في جمع المال أو في الولد فلا شك أنه طاعه ليس بي مذمومين وروى البخاري وعلي بن شهاب قال اخبرني انس ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو ان لابن آدم واديا من ذهب لا حب ان يكون له واديان ولن يملا فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب وفيه ايصح البخاري في لقاق منه وقال لنا ابو الوليد حدثنا حماد بن سلم عن ثابت عن انس بن مالك عن أبي بن قال كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت الهاكم التكاثر يعني لو كان لابن آدم واد من ذهب كان يكون من من القران يعني يظنونه من القرآن حتى حتى نزلت الايه وروى احمد عن عبد الله بن الشخير قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يقول الهاكم التكاثر يقول ابن ادم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما اكلت فافنيت أو لبست فابليت او تصدقت فأمضيت رواه مسلم التلمذي والنسائي من طريق شعبة به ورواه مسلم عن أبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العبد ما لي مالي وانما له من ماله ثلاث ما أكل فافنى أو لبسه فابلى أو تصدق فاقتنى الذي في مسلم اعطى فاقتنى أي ادخر لاخرته أي ادخر ثوابه وفي بعض النسخ فاقنى بدون تام اي ارضاء قال ابن مفلح ويجب النصح في المعامله اذا عرفنا أنه لا بد من طالب علم ومعلم أن يكتسب بالشروط التي التي مرت إن كان ثم كسب حلال مباح حينئذ يجب النصح في المعامله وكذا في غيرها وترك الغش قال المروزي قلت لأبي عبد الله امام احمد أن رجل قال لا أكتسب حتى تصح لي لان هذا يحتدي لا الى نيته لكن ليس لصحته لأن هذا من الأمور التي هي واجبه ويجوز بالوجهين كذلك قلنا العبادات المحضه لا تصح إلا بنية ما عداها من المعاملات كرد ديوني والغصب ونحو ذلك لا يشترط فيه نية قال لا أكتسب حتى تصح لي النية وله عيال قال الامام احمد إذا كان يجب عليه أن يعفهم فمن النية صيانتهم يعني أن يصون نفسه ويحفظها وكذلك من السؤال وأن يصون اولاده واهله من أن يسالوا هذا يعتبر من النية الصالحة وقال رجل للفضيل بن عياض لو أن رجلا قعد في بيته وزعم أنه يثق بالله قاعد في بيته يعني ترك ماذا ترك الاكتساب وزعم انه يثق بالله فياتيه برزقه قال إذا وثق به حتى يعلم أن قد وثق به لم يمنعه شيء يعني إذا وثقت وعلمت أنك تثق بالله عز وجل فعينئذ لك ذلك لكن من أين لك ذلك الثقة بالله عز وجل ليست بي مجرد دعوه وقل من, من يحسنهم قال حتى يعلم أن قد وثق به لم يمنعه شيء يراده ولكن لم يفعل هذا الانبياء ولا غيرهم لم يبيقنوا يعملون وكذلك النبي صلى كان يعمل ويكتسب ودل ذلك على أن هذه مجرد دعوه وقد قال الله تعالى وابتغوا من فضل الله ولابد من طلب المعيشه وقال إبراهيم النخع وسئل عن الرجل يترك التجارة ويقبل على الصلاه يعني ورجل يشتغل بالتجارة ايهما افضل رجل يشتغل بالتجارة يعني بنية صالحه ولو أن يعف نفسه واخر يصلي فقط ايهما افضل قال التاجر الامين يعني أفضل من من ذاك لان هذا سيترتب عليه ماذا اولا عفة نفسه وعدم السؤال وقد يتصدق به لأن في التكسب قلنا فائدتان بخلاف الذي يصلي نفلا فهذه فائدته غير متعدية وترك سعيد بن المسيب دنانير يعني عند موته فقال كانه يتأسف اللهم إنك تعلم اني لم أجمعها إلا لأصون بها ديني وحسبي لا خير في من لا يجمع المال فيقضي دينه ويصل رحمه ويكف به وجهه وقال سفيان ليس من حبك الدنيا أن تطلب فيها ما يصلحك هذه طيبه صالحنا ليس من حب الدنيا أن تطلب العمل الذي ياكوف به وجهك عن الناس هذا ليس من من حب الدنيا لكن بشرط الا يكون فيه استغراق لجميع الاوقاتي ليس من حبك الدنيا أن تطلب فيها ما يصلحك وقال ابراهيم النخعي إنما أهلك الناس فضول الكلام وفضول المال وقيل لاحمد فان اطعم عياله حراما يكون ضيعه لهم قال شديدا يعني تضيع الأولاد والعيال له طريقان عند الامام أولا اولا الا يكتسب فيتركهم ثانيا أن ان ينفق عليهم به بالحرام كل منهما يعتبر مين من التضيع قال المروزي قد أنكر ابو عبد الله على المتوكلين في ذلك انكارا شديدا وقال في رواية عبد الله ينبغي للناس كل متوكلون على الله عز وجل ولكن يعودون انفسهم بالكسب فمن قال بخلاف هذا القول فهذا قول انسان احمق يعني يترك الكسب ويقول انا متوكل على الله عز وجل جاءت استثناء عند بعضهم قال وسمعت أبي يقول الاستغناء عن الناس بطلب العمل أعجب إلينا من الجلوس وانتظار ما في ايدي الناس وقال صالح سئل وأنا شاهد عن قوم لا يعملون ويقولون نحن متوكلون فقال هؤلاء ممتدعا قال المروزين قيل لأبي عبد الله ان ابن عيينة كان يقول هم مبتدعة فقال ابو عبد الله هؤلاء قوم سوء يريدون تعطيل الدنيا يعني بتركهم العمل وقال في رواية ابي الحارث اذا جلس الرجل ولم يحترف يعني لم يتعلم صنعه ونحوها ولم يحترف دعته نفسه إلى أن يأخذ ما في ايد الناس فإذا شغل نفسه بالعمل واكتسابه ترك الطمع يعني لا يطمع والطمع لا شك انه امر قلبي وقال المروذي قلت لي ابي عبد الله أي شيء صدق متوكل على الله عز وجل ما حقيقته قال أن يتوكل على الله ولا يكون في قلبه أحد من الادمي يطمع أن يجيئه بشيء فإذا كان كذلك كان الله يرزقه وكان متوكلا اذا الامام أحمد لا ينكر ترك العمل توكلا وإنما ينكر ماذا ادعاءهم لانه ليس كل من يدعي أنه متوكل فقد أصام اصام لا سيما فيما يتعلق بعموم الناس فيترك العمل ويقول أنه متوكل وياتيه رزقه في بيته هذا في عصمه ليس مخالفا للشرع لكن دعوه الناس هذه لا لا تستقيم ولو حصل من الناس ذلك لتعطلت امور الدنيا وقال المروزي ذكرت لأبي عبد الله التوكل فأجازه لمن استعمل فيه الصدق وهو الا يتعلق قلبه باحد البتة وروى ابن ماجه الترمذي وقال الترمذي حسن صحيح عن عمر مرفوعا لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله شرط هذا ليس بالأمر الهين ولذلك لا يقبل من عامه الناس انه ماذا أنه توكل على الله عز وجل وترك العمل هذا لا يقبل منه البتة لانه يدل على ماذا على انه اراد ان يتلبس فقط به بهذه الدعوه وإلا جاء النص فيه لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا هذا يدل على ماذا على أن من ترك العمل توكلا بصدق وصدق في حقيقه التوكل ان الله تعالى يرزقه كما يرزق الطير ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى قال من صدق في توكله وأراد أن يزيل جبلا لا زاله ليس في هذه القضيه حل وارد ان يزيل جبلا لا زال لكن المحك في ماذا في صدق التوكل وتحققه وعن زيد بن ثابت مرفوعا من كانت الدنيا همه فرق الله عليه من التفريق فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا الا ما كتب له ومن كانت الاخره همه جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة أتته اذا لم لم يذهب اليها اتت الدنيا وهي راغمه أي مقهوره والحاصل ان ما كتب للعبد من الرزق ياتيه لا محاله الا انه من طلب الاخره ياتيه بلا تعب ومن طلب الدنيا ياتيه بتعاب وشدة وطالب الاخرة قد جمع بين الدنيا والآخرة وطالب الدنيا قد خسر الدنيا والآخرة قال ابن مفلح رحمه الله تعالى اسناده جيد ورواه ابن قال واعلم أن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكمل الأحوال وطريقه خير الطرقين لما لما علم عليه السلام أن الدنيا دار سفرين لا دار إقامة اتخذ مساكن بحسب الحاجه بحسب الحاجه تسر عن العيون وتقي مضرة الحر والبرد والمطر والرياح وتحفظ ما وضع فيها من دابة وغيرها ولم يزخرفها ولم يشيدها ولم تكن ثقيله فيخاف سقوطها ولا واسعه رفيعه فتعشش فيها الهوام وتصير مهبا للرياح المؤذية ولا هي مساكن تحت الارض فتشبه مساكن الجبابرة المتقدمين وربما تاذى ساكنها بذلك لقله الهواء او الشمس او عدمهما أو بالظلمه أو ببعض الهوام بل هي مساكن متوسطه حسنة طيبه الرائحه وكان يحب التطيب ويتخذه والله اعلم هذا كل ما يتعلق به بالكسمي قال في أدب الدنيا والدين من ادابهم يعني العلماء لزاهه النفس عن شبه المكاسب والقناعه بالميسور عن كد المطالب فإن شبهه المكسب إثم وكد الطلب ذل ول اجر به من الاثم والعز ان به من الذل قال المصنف رحمه الله تعالى أن يتنزه اي يبتعد دنيء المكاسب وحقير حقير المكاسب دنيء الخسيس الدون الخسيس الدون من الرجال كداني والدني كذلك يعبر بالدنيء عن الخبيث وكذلك الدنيء النقيص والمكاسب قال فلان طيب المكسب كمقعد والمكسب كذلك كمجلس اذا هو جمع لمكسب مقعد ومكسب كمجلس قاله معن الفراء والمراد بالكاسب والتكسب طلب الرزق قال ورذيلها الرذيل كامين مراد به كذلك العار ذل من من الناس في منظره وحالته وقيل هو الخسيس الرديء من كل شيء قوله ورذيلها طبعا يعني من جهتي طبعي والمراد بالطبع السجية التي جبل عليها الانسان الانسان قد لان الانسان قد يستقدر شيئا لا يكون مرده للعقل ولا الشرع يستقدر شيئا لا يكون مرده العقل ولا ولا الشرع ان يتنزه عن دنئ المكاسب ورذيلها طبعا يعني من جهه الطبعي ما يكون حقيرا ورذيلا من جهه الطبعي وعن مكروهها عادة وشرعا المكروه المراد به ما يكره على لفظه وحينئذ يكون جانب الكراهه أو المقتضي الكراهه اما الشرع وإما وإما العادة يعني العرف ما يكرهه الناس كالحياك مثلا هذا لا, لا يعتبر من جهه الشرع محرما وانما جاءت النصوص او البحث عند العلم فيما يتعلق به بالحجامه وقيس عليها كل ما يكون فيه شيء من من الدناءه قال هنا وعن مكروهها اي هذه المكاسب عادة وشرعا و حينئذ المصنف هنا ذكر ان دنيء المكاسب قد يكون من جهه الطبع وقد يكون من جهه الشرع وقد يكون من جهه العاده فذكر ثلاثة اشياء ثم ذكر أربعة اصناف أو امثله قال كالحجامه والدباغه والصرف والصياغة هذه امثله لدنيء المكاسب جاء الشرع بكراهه الحجامه وقاس عليها أهل العلم ماذا الدباغة والصرف والصياغه يعني كل ما كان من من هذا النحو إذا مثل به باربع صناعه الاولى الحجامه وهي معروفة اسم الصناعة قالوا حجمه الحاجم حاجما من باب قتل شرطه هو حجام ايضا مبالغه واسم الصناعه حجامه بالكسر وهي معروفه ثانيه الدباغه دباغه ككتابه حرفة الدباغ الذي يدبغ ماذا الإهاب دبغ الإهاب كنصر ومنعك لهم على الكساء وضرب هذه دبغا ودباغا ودباغه بكسرهما والدباغ كذلك والدبغ والدبغه الدبغه والدبغه والدبغ يعني بالكسره يقال ماذا دبغة فعل فقالوا دبغة كذلك بالتاب مكسوره اسم ما ما يذبغ به معروف ثالث الصرف المراد به ماذا الصرافه الذي هو وظيفة الصيرفي الذي يصرف المال بالمال صرفت المال انفقته وصرفت الذهب بالدراهم بعته واسم الفاعل من هذا صيرفي وصيرف وصراف للمبالغة قال مفاريس الصرف فضل الدرهم في الجودة على الدرهم ومن اشتقاق الصيرفي رابعا الصياغه يقال صاغ الشيء من من باب قال صائغ وصواغ صياغه هي العمل قال صاغ الرجل الذهب يصوغ صوغا جعله حليا وهو ماذا صياغه بذاتها هذه الأربعة لم يرد فيها نص من حيث الكراهه الشرعيه وانما جاء الكلام في في الحجامة وقاس أهل العلم لسنباط العله من ذم الحجامه وهي لكونها عملا رذيلا كل رذيل يلحق بها كل رذيل يلحق يلحق بها مالك عن حميد الطويل عن انس بن مالك انه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه ابو طيبه فامر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه اذا اولا احتجم النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو الذي حجم انما هو الذي احتاجم فرق بين بين الحجامه المراد به الذي يحجم غيره أما المحتجم هو وارد انه سنه فهنا اذا التي هي فعل ووظيفه وعمل للحجام نفسه هنا النبي صلى الله عليه وسلم احتاجم فدل على اباحه جائزة في الجملة والجائز لا ينافي الكراهه قال الرسول لا ينافي نقول الجائز والمكروه لا اشكال فيه يجمع بينهما ثانيا هل الحجامه محرمه جواب لا لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم قد اعطى الحجام اعطاه ثمنه اذا لو كانت الحجامه أو هذا الثمن لو كانت باطله هل يعطي النبي صلى الله عليه وسلم الحجام مالا الجواب لا اذا كون النبي صلى الله عليه وسلم احتجم دل على جوازها اعطائه ثمنا حجامة يدل على انها ليست ليست محرمه اذا ما جاء من ذمها فهو محمول على على الكره هذا اختصار ما ذكره العلمي قال ابن عبد البر في الاستذكار هذا حديث لا خلافة في صحته الحديث السابق النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجامه ثمنه هذا حديث لا خلاف في صحته وقد افصح بان اجره الحجام تطيب له على علمه لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعطي احدا الا ما يحل كسبه ويطيب اكله والا كان معينا له اليس كذلك يعني العمل والكسب المحرم تعلم ان هذا يبيع شيئا محا ويفعل شيئا محرما حينئذ الاصل الا تتعامل معه ثانيا اعطاؤك إيا اعانه عليه على باطله اعطاؤك الثمن هذا إعانة على على باطله فيدل ماذا على أنه محرم ويدل على أنه كذلك إعانة لما اعطى النبي صلى الله عليه وسلم الحجام مالا دل على أنه كسب طيب ولا إشكال فيه قال ولا يجوز في اخلاقه وسنته وشريعته أن يعطي عوضا على شيء من الباطل وهذا كل يدل على أن كسب الحجام طيم لا باس به وان حديث أبي جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن ثمن الدم فايما ابو حجي أبو جحيفة ماذا أن ثمن الدم يدخل فيه الدم الذي هو الحجامه فحينئذ اخذوا أن الحجامة لا يجوز اعطاء الثمن عليه لكن هذا الدم المراد به الدم بيع وشراء ليس الدم الذي هو الحجامه قال وأن حديث ابي جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن ثمن الدم ليس من كسب الحجام في شيء وانه لا وجه لكراهه أبي جحيفة لكسب الحجام من أجل ذلك وهو حديث ثابت عن أبي جحيفه رواه شعبه عن عوف عن عون بن ابي جحيفه عن أبيه أنه اشترى غلاما حجاما فكسر محاجمه أو أمر بها فكسرت قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم اذا اشترى غلاما وهذا الغلام حجام فكسر محاجمه لماذا مد لي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم اذا فهم أن الحجامه داخلة في في الدم لكن هذا لا وجه له هذا الفهم لم يسلم له قال ابو عمر نهيه عندنا عن ثمن الدم كنهيه عن الخمر والخنزير وثمن الميتة وثمن الكلب وليس من كسب الحجام في شيء يعني لم يدخل حجامه في ذلك وهو كذلك بدليل حديث أنس المذكور قد رواه رافع ابن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كسب الحجام خبيث وثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وهو اسناد حسن هذا ثابت لا اشكال فيه لكن خبيث لا يلزم لا يلزم التحريم خبيث لا يسلم التحريم لذلك وصى النبي صلى الله ونحوه بانه خبيث لكن لا يدل على أنه محرم قال وهو اسناد حسن الا انه لا يخل من أن يكون على سبيل التنزه وذلك والله أعلم لما فيه من جهل العوض لانها صناعة هي صناعه الرذيله صناعة كانت عندهم دناءه عند العرب حتى قالوا الناس كلهم اكفاء إلا حائك وحجام حائك الخياط واو الحجام اذا هذه الصناعه الدنيه وصفها بكونها دنيه لا يلزم ما. لا يلزم منه ماذا تحريم الكسب قد يكون دنيئا قد يكون مكروها لكن لا يلزم من ذلك تحريم الكسب ولم يكن في العرب من يتخذها صناعه مكسبا هذا لم يكن في العرب وانما كان يفعل ذلك بعضهم لبعض كاماطه الاذى واخذ القمل من الرؤوس ونحو ذلك يعني باب التعاون في ازاله الاذى كيف العرب كانوا لا يتخذون صناعه ومع ذلك أثر أن الحجامة كانت معروفة عندهم الجواب انهم كانوا يتعاطونها بناء على ازاله الاذى كما يزيل القمل عن غيره كذلك يحجم أما صناعه ويكتسب بها وتكون له موردا هذا لم يكن فيه في العرب هو الذي عنه حديثنا أنه لا ينبغي ان يجعلها مكسبا له ولكن هذا لا يرز من ذلك ان لا يتبرع فرق بين مسالتين أن يتبرع فهو محسن لغيره لكن إذا كان يتخذه مكسبا وعملا وظيفه هذا الذي فيه في الكلام قال أو يكون حديث منسوخا لان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى الحجام اجره على حجامته اياه قال وفقه هذا الباب ما قال ابن عباس روى ذلك خالد حذاا عكرمه ومحمد بن سيرين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قا احتجم واعطى الحجام اجرا وفي حديث عكرمه قال ابن عباس ولو علمه خبيثا لم يعطه ولو علمه خبيثا يعني محرما هنا لم يعطه وهو كذلك والا كان معينا له على على باطنه الا اصل النبي صلى الله عليه وسلم كان ولي أمر كان قاضيا كان الا فيه لو كان محرما لذاته لازاله لكنه احتجمه واعطاه اذا اعطاه ماذا اعطاه شيئا طيبا أو اعطاه ثمنا باطلا لا شك انه شيء طيب قال ابن عباس ولو علمه خبيثا لم يعطيه وفي حديث ابن سيرين قال ابن عباس ولو كان به بأس لم يعطيه وقال في التمهيد في هذا الحديث اباحه الحجامة قال النووي رحم الله تعالى واما كسب الحجام وكونه خبيثا ومن شل الكسب ففيه دليل لمن يقول بتحريمه يعني ذهب بعض العلماء الى ذلك وقد اختلف العلماء في كسب الحجام فقال الأكثرون من السلف والخلف لا يحرم كسب الحجام ولا يحرم اكله لا على الحر ولا على العبد وهو المشهور من مذهب أحمد أو الصواب انه ليس به بحرام لكن الوظيفه تعتبر مكروهة وقال في روايه عنه قال بها فقهاء المحدثين يحرم على الحر دون العبد هذا قول آخر واعتمدوا هذه الاحاديث وشبهها واحتج الجمهور واحتج الجمهور بحديث من عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجامه اجره قال ولو كان حراما لم يعطه رواه البخاري ومسلم وحملوا هذه الاحاديث التي في النهي على التنزيه والارتفاع عن دنيء الاكساب هذا الذي هو يكون متعينا يعني كل ما جاء من ذم الحجامة أو أخذ الثمن على الحجامه فالمراد بها التنزه أن يتنزه ويترفع عن هذه الوظيفه قال وحملوا هذه الاحاديث التي في النهي على التنزه والارتفاع عن دنيء الأكساب والحث على مكارم الاخلاق ومعالي الأمور ولو كان حراما لم يفرق فيه بين الحر والعبد فانه لا يجوز للرجل أن يطعم عبده ما لا يحل قال الدقيق العيش من احكام والخبيث من حيث هو لا يدل على الحرمه صريحا لفظ الخبيث لا يدل على الحرمه صريحا ولذلك جاء في كسب الحجام أنه خبيث ولم يحمل على التحريم غير أن ذلك بدليل خارج وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام اجره ولو كان حراما لم يعطه فإن ثبت ان لفظه الخبيث الظاهره في الحرام فخروجه عن ذلك بكسب الحجام بدليل لا يلزم منه خروجه في غيره بغير دليل الصواب ان يقال القاعدة في الخبيث لا يستلزم التحريم يحتاج الى ماذا الى دليل اخر يدل على على التحريم قال الشافعي أن من المكاسم دنيئا وحسنا دنيئا وحسنا فكان كسب الحجام دنيئا فأحب له تنزيه نفسه عن الدناء لكثره المكاسب التي هي اجمل يعني ما وجدت وظيفة الا هذه ابحث عن عن غير مما هو طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك وقس على الحجامة غير من المكاسب الدنيه كالدباغه والصرافه والصياغة والحياكه وغيره هذا على ما شاع عند عند اهل العلم من أن الحجامه وما كان في منزلتها من المكاسب الدنيه أن الاصل فيها الكراهه يعني من جهه الشرع لان هذا نيه طبعا وعرفا واغرب الغزالي فقال هي من فروض الكفايات يعني الحجامه شهير عند عند العلم الفاحص الذي ذكرناه سابقا قال الغزالي فلا يتعجب من قولنا إن الطب والحساب من فروض الكفايات هذا لن نتعجب لكن ما بعده سنتعجب فإن اصول الصناعات ايضا من فروض الكفايات كالفلاحه والحياكه والسياسه بل الحجامه والخياطه جعل من من فروض الكفايات بل الحجامة والخياطه فانه لو خلى البلد من الحجام تسارع الهلاك له هذا وجهه تسارع الهلاك اليهم وحرج بتعريضهم انفسهم للهلاك فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء وارشد إلى استعماله واعد الأسباب لتعاطيه فلا يجوز التعرض للهلاك باهماله جنس الطب لا شك أنه فرض كفاية أما تعيين الحجامه هذا فيه فيه نظر فيه, فيه نظر قال المصنف رحمه الله تعالى كالحجامه والدباغه والصرف والصياغه اذا هذا يعتبر من من خوارم المروعة يعني التلبس بذلك من المروءه أن يبحث له عن عن وظيفة طيبه حسنه هذا من مما كارم الاخلاق ومن كمال المروعة وضع النفس في أي وظيفة دون نظر الى كونها طيبه او لا دنيه او لا حسنه او لا حينئذ هذا يعتبر من خوارم المروه وكذلك اي مثل ذلك مثل تنزهه عن دني المكاسب يتجنب ويبتعد عن أماكن ومواضع التهم تهم جمع تهمه, جمع تهمة فعل من الوهم يقال اتهمه ظن فيه ما نسب إليه ظن فيه ما نسب إليه يعني ظن في نسب اليه امر يكون مخالفا للمروع كذلك أو راه في منظر عنيد شك فيه ونحو ذلك فوافق ظنه فاعتقده إذا اعتقده عنيد النسب اليه فاتهمه قال وكذلك يتجنب مواضع التهم وان بعدت يعني كانت بعيده كما لو صدرت من عالم ونحوه ولا يفعل شيئا هذا تابع له ولا يفعل يعني العالم والمتعلم شيئا هذا شيء من قول او فعل أو ترك يتضمن نقص مروئه يتضمن يعني يفهم منه أنه من نقص المروءه او يفعل شيئا ما يسنكر ظاهرا يسنكر ظاهرا يعني يعد نكرا يسنكر يعني يعد نكرا والنكر بالضم وبالضمتين المنكر وإن كان جائزا باطنا وان كان جائزا باطنا بمعنى أنه قد يراه الناس فيظنون أن هذا الفعل محرم ولكنه في باطنه الفاعل يعتقد ماذا يعتقد جوازه حينئذ إذا شاع عند الناس التحريم وانت ترى الجواز لا تفعل ظاهرا امام الناس إلا إذا بينت لهم الا اذا بينته فان فعلته حينئذ اوقعت نفسك في, في تهمه قالوا فلان يفعل محرم بل قد تفسق لأنك فعلت ماذا ان ما فعلته محرما في في ظنهم دل ذلك على أن هذا الفعل يجب تجنبه إلا اذا اذا بيين قالا كان الجو وان كان جائزا باطنا فانه اي العالم والمتعلم كذلك فانه يعرض نفسه للتهمه وعرضه للوقيعه عرض النفس قالوا أكرمت عنه عرضي أي صنت عنه نفسي وفلان النقي العرض اي بريء من أن يجثم ويعاقب ويقال عرض الرجل حسبه وياتي كلام راجب الرحيم وتعالى فانه يعرض نفسه للتهمة وعرضه للوقيع والسب والطعن فيه يقال فلان وقع في فلان وقوعا ووقيعه سبه وثلبه كذا في المصباح وفي المختار الوقيعه في الناس الغيبه ويوقع الناس في الظنون المكروهه بل المحرمه فيظنون فيه ماذا ظن السوء وتأثيم الوقيعه يعني يقعون فيه ويقع لهم الوسع الاثم فان اتفق اذا هذا الأصل انه يتجنب هذه المواضع فإن اتفق وقوع شيء من ذلك منه لحاجة أو نحوها وراه مرائه من, من الناس حينئذ اخبر من شاهده بحكمه بأنه جائز وان كان هذا مما اختلف فيه اهل العلم وانت تظن التحريما ويبين له ان هذا من من الامور الجائزه اخبر من شهده بحكمه وبعذره هو يعني قال عذرته فيما فيما فعله وصنع رفعت عنه اللوم فهو معذور اي غير ملوم و ومقصوده قصد القيام الشيء وبيانه كي لا ياثم بسببه من الذي ياثم ها. كي لا لئلا يأثم من شاهد هذا العالم الذي وقع في في الظاهر وقع في محرم حينئذ ياثم لا يأثم يأثم لو سيقع فيه في عرضه فيتكلم فيه كي لا لألا يأثم هذا الذي شاهد بسببه أي بسبب العالم أو ينثر عنه فلا ينتفع بعلمه وليستفيد ذلك الجاهل به ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين اذا قال كيلا ياثم بسببه هذه عله ثانيا لالا ينفر عنه اذا راه انه على أمر منكر في ظنه حين نفر عنه يعني بعد عنه فلا ينتفع بعلمه ثالثا ليستفيد ذلك الجاهل به يعني بذلك الحكم فيعلمه لالا يقع في الإثم وثانيا لاجل ماذا ياجلي الا ينفر عن اخذ العلم عنه ثالثا ليستفيد ذلك الجاهل به يعني بذلك بذلك الحكم ثم ذكر حديثين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجلين لما راياه يتحدث مع صفيه فولى اعرض ذهب ولا يعني ادبر على لسكما إنها صفية ثم قال إن الشيطان يجري من ابن ادم مجرى دمي فخفت أن يقذف من كسر الذال في قلوبكم شيئا او رؤيا فتهلكا هذه لا اصل لها في الروايات المسنده وانما هي من الشروحات لعله اخذت من كلام بعضهم فجعلت روايه الا ليست فالنبي صلى الله عليه وسلم لما راه مراه مع امراه خشيا النبي صلى الله عليه وسلم ان يوقع الشيطان في نفس هذين الرجلين شيئا يعني يتهمان النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ما هينئان يقعان في الكفر دفعا لهذه التهمه ورحمة بهما بين النبي صلى الله عليه وسلم قال انها انها صفية وهذا الحديث فيه فوائد عظيمه ياتي بحثه غدا ان شاء الله تعالى والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين